الموقع الرسمي ل ف ض ي <تصفيق> ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء م ز ي ن ة بالنجوم و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض جبال كالتخوم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 الذي أ ر س ل ه ربنا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا فهدى الله به من الضلاله و أ ن ا ر به من العمى وهدى به من الشرك و أ ن ا ر به سبيل المؤمنين إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فسنته ب ا ق ي ة ومحجته للناس م ل ز م ة وعلى أ ص ح ا ب ه حماه الدين الذين جاهدوا في الله حق الجهاد فنشروا ا ل إ س ل ا م وقام دينهم على اليقين فما بدلوا تبديلا ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ ي ه ا المؤمنون نعيش في ح ي ا ة س ر ي ع ة ا ل إ ي ق ا ع وهي م ل ي ئ ة من حولنا بالضجيج والزخم ك ث ي ر ة المغريات والصوارف والفتن مشاكلها ك ث ي ر ة وهمومها م ت ع د د ة ومشغولياتها جسام تجعل ا ل إ ن س ا ن ك ا ل آ ل ة والروتين يقوم صباحا باكرا يذهب إ ل ى عمله يصلب الرزق يضرب في فجاج ا ل أ ر ض ولكنه يعود في, في مساء وليل متعب الجسم مرهق البدن يخلد إ ل ى ا ل ر ا ح ة وياوي إ ل ى الفراش وهكذا تسير حياته وفي خضم هذه ا ل ح ي ا ة مع مشاكلها ا ل ك ث ي ر ة و م غ ي ا ت ه ا وفتنها وملاهيها وصوارفها يحتاج المؤمن إ ل ى أ ن يتذكر وخير ما يتذكر به ا ل إ ن س ا ن المالات والنهايات والعواقب والخواتيم ولذلك اخترت هذه ا ل خ ط ب ة لا أ ن تكون حديثا عن الموت فذلك من الثوابت والحقائق والمسلمات ا ل م ر ك و ز ة في الفطر ا ل م س ت و ي ة عند المؤمن وعند الكافر من من الناس يقول أ ن ه يخلد حتى ولو كان كافرا ولكني أ و د الحديث عن الخواتيم باعتبار أ ن ا ل ق ض ي ة ليست ان نموت ولكن ا ل ق ض ي ة كيف نلقى الله وهو راض عنا يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك ك ت ح ا فملاقيه كيف نلقى الله وهو عنا راض هذه هي ا ل ق ض ي ة التي تؤرق الصالحين وتفتوا أكباد المتقين لأن القلب يتقلب المتقين وان إ ن ل ع ب د و إ الرجل ليعمل ا بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل النار فيدخلها وإن النار والحديث في يكون وبينها إلا النار الصيحين بينه الرجل لا ما ذراع يعمل بعمل أهل في حتى فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة فيدخلها كان علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه يقول أ س أ ل الله ا ل ج ن ة و أ س ت ع ي ذ به من النار وقبل ذلك أ ك ث ر من حسن ا ل خ ا ت م ة فبها دخول ا ل ج ن ة أ و النار ربنا لا ت ز ق قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب ولذلك ما خاف الصالحون وخشي المتقون مثلما خ ش يخشى و ا ما خشيوا مثل ي كل منهم سلب ا ل إ ي م ا ن عند الممات ف إ ن ا ل إ ن س ا ن قد يكون مؤمنا ولكن عند الموت وعند ا ل د ح ش ة و ا ل ص د م ة يفوز به إ ب ل ي س كما قال عبد الحق ا ل إ ش ب ي ل ي الذي كتب عن س ؤ ا ل خ ا ت م ة كتابا منفصلا فقال فيه رحمه الله إ ن بعض الناس قد يكون على خير ولكن هول المطلع و ص ط م ة الموت و د ه ش ة الفراق تصيبه بذهول فيفوز منه الشيطان ب أ ن يموت على غير لا إ ل ه إ ل ا الله وبعضهم يموت وهو يدلزن ب ا ل أ غ ا ن ي هذا مبلغه من العلم ولقد سمعنا عن بعض الذين كانوا يركبون السيارات ا ل ف ا ر ه ة وهم يديرون الجهاز الجميل والاجهزه ا ل ث م ي ن ة يديرونها ب ا ل أ غ ا ن ي ا ل ص ا ق ط ة و ا ل م ا ج ن ة و إ ذ ا في ا ل س ي ا ر ة حذفه و إ ذ ا في هذه المركب الفخم نهايته يموت ولكن آ خ ر ما سمع أ غ ا ن ي تتردد في قلبه وفي أ ذ ن ه حتى إ ذ ا كان في آ خ ر رمق جعل يدندن كما كان يدندن الجهاز إ ن ه يموت على غير لا إ ل ه إ ل ا الله ولذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة من ق ر أ حديث إ ن الرجل ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة يظن أ ن هذا يخالف العدل ا ل إ ل ه ي كلا والله ف إ ن هذا الحديث يتحدث عن البواطن وعن السرائر و إ ن سوء ا ل خ ا ت م ة كما قال ا ل ا ش ب ي ر رحمه الله لا تكون لمن استقام ظاهره وباطنه إ ن م ا تكون سوء ا ل خ ا ت م ة لمن كانت له ج ر أ ة على المعاصي و إ ق د ا م على العظائم وغفل عن ذكر الله وتعلق بالدنيا و إ ع ر ا ض عن ا ل آ خ ر ة قال رحمه الله تعالى و إ ن من استقام ظاهره وباطنه وصلحت لله سريرته بالصدق و ا ل إ خ ل ا ص لا يموت إ ل ا على حسن ا ل خ ا ت م ة و م ع ربك بظلام للعبيد من كان مع الله بظاهره وباطنه لا يمكن أ ن يموت على سوء خ ا ت م ة إ ل ا أ ن يستقيم بظاهره ولكن الباطن فيه التشكك وفيه ا ل إ ع ر ا ب وفيه عدم اليقين وعدم الرسوخ في الاعتقاد وذلك يولد عياذا بالله عمل الجوارح ف إ ذ ا وافته ا ل م ن ي ة ضاع التوحيد وتبددت لا إ ل ه إ ل ا الله واطمحل اليقين فمات على غير لا إ ل ه إ ل ا الله وما ربك بظلام للعبيد إ ن الذي يجعل الخواتيم س ي ئ ة ا ل ج ر أ ة على العصيان واستمراء ا ل م ع ص ي ة قال ابن القيم رحمه الله وبعض الناس يستمرئ ا ل م ع ص ي ة أ ي يفعل ا ل م ع ص ي ة تلو ا ل م ع ص ي ة حتى تصير له ع ا د ة بعضهم يجد فيها ل ذ ة وبعضهم لا يجد في المعاصي ل ذ ة ولكنها تمكنت من قلبه هذا المعاصي أ ح ر ق ت ش ج ر ة التوحيد في فؤاده حتى إ ذ ا وافته ا ل م ن ي ة خانه لا إ ل ه إ ل ا الله فمات على سوء ا ل خ ا ت م ة أ و خان هو لا إ ل ه إ ل ا الله على ا ل ح ق ي ق ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه ان الخواتيم من المسائل ا ل م ق ل ق ة ل أ ن ه ا في الشرع م ع ت ب ر ة قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالخواتيم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنهايات و ا ل ع ب ر ة ا ل م ع ت ب ر ة كيف تكون ا ل ن ه ا ي ة كثير من الناس يموت وما من أ ح د إ ل ا وهو يعلم أ ن الموت سوء بل إ ن أ ر د ت أ ن تعرف عظم الموت إ ذ ا ر أ ي ت إ ل ى رجل يتقلب على فراش النزع وعند الاحتضار أ ن ت تتالم لمجرد رؤياه فكيف به هو الذي أ ن ت تتالم لرؤياه إ ن ك لم, لم تذق الموت ل أ ن ك حي ولكنك ر أ ي ت أ ق و ا م يموتون يتقلبون على سرير السكم و ي ت أ ل م و ن على سرير الاحتضار ف ق د و ا كل شيء و أ ن ت تراهم تشعر ب أ ن ك متعب و ب أ ن عليك شيء ثقيل وربما لا تنام ا ل ل ي ل ة لمجرد ان ر أ ي ت محتضرا فكيف بك إ ذ ا نزل بك الموت وكيف بالميت نفسه عند النزع اذا كان الذي يراه يتعب ويتضايق ويحس بالخوف ويحس بالندم أ ح ي ا ن ا لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل ن ه النهايات ي ا ا ت مهمة م ه م ة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أ ب ي داود إ ذ ا أ ح ب الله عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه ل ط ا ع ة قبل أ ن يموت فيختم له بها و إ ن هذا هو حصن ا ل خ ا ت م ة وهذا يقوم أ و ل ما يقوم على ا س ت ق ا م ة الباطن وعلى أ ن تكون مخلصا لله ولذلك رواية يبدو يكون وبينها وبين قال إن الرجل لا يعمل في رواية الإمام أحمد في المسلد إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها أي وبين الجنة إلا ذراع فيما ما إن إن بينه بينه في في أي أحمد حتى فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عليه بالشقاء فيعمل بعمل أ ه ل النار فيدخلها فيما يبدو للناس لم يكن مخلصا لله في نيته ولا قاصدا لله في إ ر ا د ت ه ولا مستيقنا لله في اعتقاده ولذلك مات هذه الميته ا ل س ي ئ ة وبالعكس قصد الخاتمة ا ل ومن م س ا المهمة ا ا ئ ل ل م و ز ن ة بين ا ل أ ع م ا ل ل ل و ا ا ا ع م ت ونعني بذلك أن هناك ع بذلك ل ا م ا ت لحسن الخاتمة وعلامات لسوء ا ل خ ا ت م ة ليست ي ق ي ن ي ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل هي الفيصل بمعنى ان نوازن بين ا ل أ ع م ا ل وبين العلامات فبعض الناس قد تتحقق فيه ع ل ا م ة من علامات حسن ا ل خ ا ت م ة ولكن ليس له عمل فمثلا من علامات حسن ا ل خ ا ت م ة الموت في نهار ا ل ج م ع ة أ و ليلتها أي أو الخميس مساء أو ا ل ج م ع ة صباحا حتى العصر من بات في هذه ا ل س ا ع ة كان من علامات ا ع س ر ا ل خ ا ت م ة لما صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت في نهار ا ل ج م ع ة أ و ليلتها إ ل ا أ م ن ه الله عذاب القبر لا ي ع ذ ف في قبره إ ط ل ا ق ا ولكن قد يموت في هذا اليوم كافر ومشرك وملحد يموت يوم ا ل ج م ع ة فهذه علامه ظ ن ي ة إ ن م ا اليقين والقطع هو ما كان عليه من العمل فلا بد من التوازن و ا ل م و ا ز ن ة بين ا ل أ ع م ا ل والعلامات فالعلامات شيء و ا ل أ ع م ا ل شيء تلك ا ل ج ن ة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك ا ل ج ن ة التي أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون لسعيها ر ا ض ي ة أ ي لا بد من السعي أ م ا هذه العلامات التي في عرس ا ل خ ا ت م ة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 بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثابت البنان ي تلميذا انس بن مالك كان في سكرات الموت مغمض العين و أ ب ن ا ؤ ه يجلسون حوله يريدونه ليفتح عينه ليلقنوه ا ل ش ه ا د ة فلما طال ا ل أ م ر بالساعات فتح عينه فرحوا قالوا يا ابانا اذكر لا إ ل ه إ ل ا الله فتبسم وقال أ ت خ اتخافون ف و ن علي أ علي لقد قطعتم علي و ر د ا ل س ا د س من ا ل ق ر آ ن وهو مغمض عينه في سكرات الموت يراجع ا ل ق ر آ ن حتى بلغ الجزء السادس من ا ل ق ر آ ن ثم قال الحمد لله الذي أ خ ر ج من ظهري من يذكرني بلا إ ل ه إ ل ا الله عند موتي ثم نطقها ومات و أ ب و عامر المؤذن رحمه الله تعالى كان يؤذن ولما اشتد به المرض أبى أن يأتي إلا المسجد ومؤذن مسجدنا مريض أ خ و ن ا ادريس أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه ا ل س ا ع ة من ا ل ج م ع ة وفي هذا اليوم المبارك أ ن ينزل عليه ا ل ع ا ف ي ة و أ ن يجعلها له ثغبالا أسأل إدريس الله تعالى أن يعافية مؤذننا إدريس المريض في خارج ولاية الخرطوم يعافي مؤذننا خارج مستشفى أن في الذي يرقد مستشفى أ س أ ل الله أ ن يعليه إ ل ى ا ل ع ا ف ي ة و أ ن يمسح عنه بيمينه ا ل ش ا ف ي ة فلا يحتاج إ ل ى دوائم ولا مشرق ولا إ ل ى طبيب أ س أ ل الله أ ن يعافيه إ ن ه على ذلك ق د ي ر أ ب و عامر المؤذن أ ت ى المسجد و أ ر ا د أ ن يصلي وهو مريض يتهاوى بين الناس و أ خ ي م ب ا ل ص ل ا ة وصلى وركعوا ل ر ك ع ة الاولى ولما قاموا ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة كان أ ب و عامر قد مات في سجوده وكانت آ خ ر س ج د ة في حياته أن يأتي ولذلك ه و وعند مريض ا م المسجد خاتمته و وأن ويأبى و ت يأتي يصلي إلى إلا جعل الله له ل سجدة سجدها سجدة آخر في من كان آ خ ر كلامه من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله وفي ر و ا ي ة محمد رسول الله دخل ا ل ج ن ة وهذا يحتاج إ ل ى ثبات قلب ويحتاج إ ل ى يقين في الفؤاد ويحتاج إ ل ى رسوخ أ ن يكون آ خ ر كلامه من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله عليه أ ن يعمر قلبه بها في الدنيا ذكرا ولله تعظيما و ل وبالتوحيد ح ي د و اهتماما و أ ن يولي حقوق الله من التعظيم و ا ل إ ج ل ا ل والتوحيد والاعتقاد و ا ل ع ظ م ة والتبجيل والمدح و ا ل س ن ا ء و م ح ا ر ب ة الشرك واتخاذ ا ل أ ن د ا د مع الله أن يجعل لنفسه من ذلك نصيباً كبيراً أيها الأحبة لنفسه من نصيبا يجعل كبيرا ذلك لقد كان السلف يموتون موتا عجيبا كان عاصم ابن الحسين وهو الواسطي وهو شيخ ا ل ق ر ا ء ة في ا ل ق ر آ ن ا ل م ش ه و ر ة ر و ا ي ة حفص عن عاصم عاصم ا بن أ ب ي إ س ح ا ق ا بن الحسين الواسطي رحمه الله في سكرات الموت أ ت ت عليه دخلت بنته فلما وجدت والدها يقعقع اي بلغ الروح منه الحلقوب وبكت البنت وكان قد أ غ م ض عينه ففتح العين وقال ل ب ن ت ه أ ت ب ك ي على أ ب ي أتبكي على أبي؟ على إ ن أ ب ا ك ختم ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل ح ج ر ة ع ش ر ة أ ل ف م ر ة تبكي علي انا الله ر ضيعني ا ل ا و ض ة د ي ب س أ ن ا ر ا ك ت فيها عشر أ ل ف م ر ة أ ن ا ختمت ا ل ق ر آ ن عشر أ ل ف م ر ة تبكي علي أ ن ا لا تبكي علي إ ن أ ب ا ك ي قد ختم ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل ح ج ر ة ع ش ر ة أ ل ف م ر ة ولذلك يحسن لمن كان في آ خ ر ل ح ظ ة أ ن يحدث عن أ ع م ا ل ه ا ل ص ا ل ح ة ليلقى الله بالرجاء لا يلقاه بالخوف لا يموتن أ ح د ك م إ ل ا وهو يحسن ظ ن بالله وقول القراء عاصم شيخ القراء إ ن م ا من باب إ ح س ا ن الظن بالله إ ن اباك قد ختم ا ل ق ر آ ن في هذه الحجره ع ش ر ة أ ل ف م ر ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن الخواتيم م ه م ة ومن الخواتيم الموت في ساحات الوغى ج ه ا د ا في سبيل الله ب ا ل ن ي ة ا ل ص ا د ق ة إ خ ل ا ص ا لله عز وجل والشهيد يغفر له من أ و ل د ف ع ة من دمه ويؤمن الفزع ا ل أ ك ب ر ولا يعذب في قبره ويوضع على ر أ س ه تاج الوقار الياقوته منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين إ ن س انسانا ا أقاربه من ن إ وفظه و الله عليه صلى ل س من في ي س ب ع إ ن س اقاربه ن من ا أ ولذلك الشهيد لا ي س أ ل في قبره وكذلك الموت بداء السل وقد تستغربون أخرج اخرج المنذري في الترغيب والترهيب وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي قال صلى الله عليه وسلم السل ش ه ا د ة من مات بداء السل مات على حسن د خاتمة يا ا س ب ح الله من مات بالطاعون مات على من حسد خاتمه قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري إ ن الطاعون أ ر س ل ه الله أ و ل أ م ر ه عذاب ثم جعله على المؤمنين ر ح م ة قال معاذ بن جبل وقد مات هو في ا ل ث ا ل ث ة والثلاثين من عمره في طاعون عمواس وكان في ج ه ة عمواس لما نزل الطاعون قال اللهم اجعل ل آ ل معاذ من الطاعون و ا ل ش ه ا د ة نصيبا هو لم ي س أ ل المرض إ ن م ا س أ ل العمل الصالح س أ ل ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله ثم مات له أ ب ن ا ء قال معاذ دفنت ع ش ر ة من أ ب ن ا ئ ي بيدي هذه بالطاعون ثم إ ذ ا به يصاب بالطاعون وفي ل ح ظ ة الموت والكرب الشديد وقف أ م ا م ه أ ب ن ا ؤ ه فجعل معاذ عيونه تزرف قال له أ ح د أ ب ن ا ئ ه ي الحق أبتي ا من ربك فلا تكونن من الممترين ان من نعم الله أ ن تجد قريبا يواسيك وعزيزا يقف بجوارك لا ي ل ط م ولا يتثكل ولا يصيح إ ن م ا يلزمك الصبر ويلقنك ا ل ش ه ا د ة ويقف بجانبك هذا هو المهم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فجعل معاذ يحمد الله ويثني عليه حتى لقي الله تعالى وكذلك المبطون بل قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ا ل ن س ا ء والترمذي وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم ي س أ ل في قبره من قتله بطنه لم ي س أ ل في قبره أ ي م ما مات بداء البطن بعضهم يقول ب ا ل إ س ه ا ل وهذا قول معظم ا ل ش ر ح كالمناو ي وغيره وبعضهم يقول لا من مات ببطنه كل د ا ئ م يصيب البطون ويستعصي على العلاج ل أ ن ه فيه ز ي ا د ة أ م ر على الناس وكذلك الغرق أي من مات غريقا والحرق ولذلك نقول هذه مجرد علامات فقد يغرق إ ن س ا ن منتحرا وقد يغرق إ ن س ا ن سكرانا كما بعض الناس قد يجلس أ م ا م النيل هو سكران ولفقدانه التوازن يقع في النيل هل هذا شهيد هذا مات على سوء خ ا ت م ة ل أ ن ه لقي الله عاصيه يقوم يوم ا ل ق ي ا م ة سكرانا أ م اهم ذ ه ا ا ل ل ع ا ت أهم شيء فيها ا ل أ ع م ا ل قبل العلامات ولكنها علامات ي س ت أ ن س بها وكذلك في ا ل ت ر م ذ ي وعند أبي داود أبي المؤمن يموت برشح الجبين المؤمن الجبين يموت برشح الجبين عند سكرات الموت يرشح جبينه يقول ا ل ش و ك ا ن رحمه الله تعالى وموت المؤمن برشح الجبين ل أ ن ه عند الموت نزلت به ر ح م ة الله ف إ ذ ا به ي س ت ح ي من تقصيره ومن تفريطه ويتذكر ما فعل من المعاصي فهذا ع ل ا م ة الحياء أ ن يتفصد جبينه عرقا لله تعالى في تلك ا ل ل ح ظ ة إ ن المؤمن يستحي من الله في ل ح ظ ة الموت ولذلك يتصبب جبينه عرقا فالمؤمن يموت بعرق الجبين كل يكون كالرباط العلامات أيها الأحبة دلال من الدلالات وعلام من العلامات ومؤشر من المؤشرات من البشارات على أن حسن الخاتمة يكون بهذه من الأعمال في سبيل الله هذه أيها بهذه وبغيرها وبشارة من من ومؤشر من من من أن في حسن فرباط يوم وليله ة في سبيل ل ل ا خير من صيام شهر وقيامه وكل الناس يختم على عمله إ ل ا المرابط في سبيل الله و ج ر ي له ع م ل ه و م ن الفتان والحديث في مسلم امن الفتان أ ي ف ت ن ة القبر حتى السؤال من ربك بهذه النهر لا يفتنونه في قبره يا سبحان الله إ ن ه ا أ ع م ا ل أسأل الله تعالى ان ل ل تعالى ه أ يوفقنا لفعل الصالحات ولترك المنكرات ولحب المساكين و أ ن نلقى الله بعمل صالح وهو راض عنا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام الله لله على رسول الله وعلى آله والاه وصحبه ومن والاه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ذ ا كان هذا حديث عن حسن ا ل خ ا ت م ة الحديث عن سوء ا ل خ ا ت م ة مقلق ومزعج ومخيف ولكن ما هي أ س ب ا ب ه لماذا يختم لبعض الناس بالصالحات ويردى بعض الناس إ ل ى الشقاء وذلك ل أ س ب ا ب السبب ا ل أ و ل ا ل إ ع ر ا ض عن ا ل آ خ ر ة والتعلق بالدنيا ومن أ ع ر ض عن ذكري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 ينسي ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا نفسه وينسيه قلبه فيتولد فتتولد ا ل غ ف ل ة و ق س و ة القلب وجمود العين و غ ل ظ ة الطبع ي وغلبات الهوى ومراتع الهلاك وبعض الناس يكون في م ع ص ي ة حتى ي أ ت ي ه الموت لا يذكر أ ن ه يمكن أ ن يموت تخيل معي رجل أ ت ى ليلا إ ل ى ا م ر أ ة فدخل عليها دارها وزوجها مسافر وفي فراشها وقد تجرد عاريا وقضى شهوته فانقلب عنها ميتا فقامت ا ل م ر أ ة ودخلت في ف ت ن ة ع ظ ي م ة فطرقت على أ ق ر ب جار و أ س ر ت إ ل ي ه ب ا ل أ م ر و أ م ر ت أ ن يسترها ولكن ا ل أ م ر فيه قتل فذهب الرجل و ط م أ ن ه ا أ ن ه سوف يسترها وذهب إ ل ى ا ل ش ر ط ة و أ ت ت ا ل ش ر ط ة ف أ خ ذ ا ل ر ج ل عاريا إ ل ى بيته وقد كان متزوجا مات على هذه ا ل ح ا ل ة شخص يقود سيارته رجل أ و ا م ر أ ة يريد أ ن يذهب ليقابل عشيقا إ ذ ا كانت ا م ر أ ة أ و م ع ش و ق ة إ ذ ا كان رجلا بسيارته وفي الطريق وقع حادث ا ل ح ر ك ة ولقي حتفه ومات أ م ا ت على ح س د خ ا ت م ة أ م مات على سوء خاتمه ثالث في ح ف ل ة يبشر والغنا والسا والساون ي م ل أ المكان ضجيجا وفي ا ل ح ف ل ة أ ت ا ه ملك الموت وقبض روحه و أ خ ذ نفسه فوقع صريعا بين الناس ماذا يقال رابع في الاستاد أ د خ ل ه في فريقه هدف فجاءته س ك ت ة ق ل ب ي ة فمات لفوره مغني يحمل العود وفوق المسرح تقبض روحه هذه حوادث ليست من نسج ا ل خ ي ا ن ولا هي روايات سوف تكتب إ ن كل الذي قلته حصل ولو مر فنان على خ ش ب ة المسرح والعود في يده يموت واخر في الاستاذ ب س ك ت ة ق ل ب ي ة يصفق للفريق يموت واخر يموت على فراش ا ل ح و ى وعلى فراش العشق والحرام ومراتع ا ل ه ل ك ة يموت عريانا ليس مع حلال ه إ ن م ا مع حرام وهكذا ق ص على ذلك سوء ا ل خ ا ت م ة ب ا ل إ ع ر ا ض عن ا ل آ خ ر ة والتعلق بالدنيا ثانيا قال عبد الحق الاشبيلي إ ن من أ ك ب ر أ س ب ا ب سوء ا ل خ ا ت م ة التشبث بالبدع ل أ ن صاحب ا ل ب د ع ة لا يهتدي فيموت على بدعته ل أ ن ه يظن نفسه على خير أ و أ ن ه يفعل طاعه و ط ا لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملها أ ص ح ا ب ه ويريد أ ن يظهر بها يفعل هذه الطاعة يظنها ف ع الطاعة ل هذه ي ط ا ع ة وهي ب د ع ة حتى يموت على ذلك البدع والاهواء تميت على سوء ا ل خ ا ت م ة مع ثم رابعا ثم ثالثا من أ س ب ا ب سوء ا ل خ ا ت م ة استمراء المعاصي و ا ل ج ر أ ة يا إ خ و ا ن فرق بين الذي يعصي متسترا خائفا خلقا وبين الذي يعصي ج ر أ ة فرق بين من يعصي م ر ة أ و مرتان و ي خ ل ع وبين من ي س ت ر س ل ويتمادى ولذلك قال أ ه ل العلم ا ل إ ص ر ا ر على المعاصي يؤدي إ ل ى سوء الخاتم عياذا بالله ا ل إ ص ر ا ر على المعاصي رابعا واخرها فساد الطويه و ا ل ح ر ا ف ا ل س ر ي ر ة عن الله فزول عاصي لكن بقلبه مع ربنا ومؤمن ومستيقن وضعيف عند ا ل م ع ص ي ة ولكن بقلبه مع ربه مخلص صادق يندم ي ت أ ل م عند ا ل م ع ص ي ة يتحسر في أ س ف في ق ل ب يريد أي ان يتوب هذا إ ن لم يدرك نفسه بالتوبه يموت على سوء خ ا ت م ة ولكن صلاح السريره وصلاح الطويه والباطن واستقامته وطهارته ونظافته أ ك ب ر ما يعين على حسن ا ل خ ا ت م ة وسوء ا ل خ ا ت م ة بعكس ذلك كركره كركره مولى من موال الرسول صلى الله عليه وسلم وخادم من خدامه يوم خيبر قتل في ا ل م ع ر ك ة فقال ا ل ص ح ا ب ة الله أ ك ب ر كركره شهيد قال إ ن ه في النار إ ن ه في النار قالوا ولم يا رسول الله قال في ع ب ا ء ة غلها أ و ش م ل ة غلها أ ر ا ه ا تشتعل عليه في قبره نارا فذهبوا إ ل ى رحاله فوجدوه قد غل شمله ع ب ا ي ة شان ا ل ع ب ا ي ة بدون من الغنائم دون أ ن تقسم لو انتظر بديوا ع ش ر ة لكن ا ل سوء ا ل خ ا ت م ة مد يده وسرقها غلها غلول ومسخ التاهى في خ ر ا ج ا ل ف ر س ومات طوالب ع د ذ ل ك المعركه م ت ه ت أ ت ا ه سهم غريب لا يعرف أ ط ل ق ه فقتله فقالوا شهيد قال إ ن ه في النار في ع ب ا ء ة غلها الحديث في البخاري أ و في ش م ل ة غلها اراها تشتعل عليه في قبره نارا لبسوه ولوا عليه نار في قبره كان في جهاد وفي آ خ ر ل ح ظ ة ختم له بسوء الخاتمه ة عياذا ا ب ل ل ورجل جرح في قتال وقد كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أ ث ق ل ت ه الجراح وضع نصل سيفه بين ث د ي ه ثم جعل م ؤ خ ر ة السيف على ا ل أ ر ض واتكا عليه حتى أ ن ف ذ ه من ظهره فلقي الله منتحرا في النار وقد كان قبل قليل مجاهدا في سبيل الله يجاهد الكفار سوء ا ل خ ا ت م ة أ م ر غير مضمون أ و ل م يحدث ابن القيم في الجواب وعبد الحق ا ل إ ش ب ي ل ي في سوء ا ل خ ا ت م ة عن صالح المؤذن الذي كان يؤذن أ ر ب ع ي ن س ن ة سنة أربعين سنة يؤذن وارتقى ا ل م ن ا ر ة ليؤذن ف ر أ ى بجوار الدار ذميه بيت مجاور للمسجد فيه ذميين ف ر أ ى ا م ر أ ة بثوبها وبشعرها المزدج فوقعت في نفسه و ا ل ش ه و ة إ ذ ا تمكنت أ ع و ذ بالله كالسكر كما قال ابن ق ي م قوم لوط كانوا س ك ا ر ا س ك ا ر ا بهذا الفعل المشير لعمرك إ ن ه م لفي سكرتهم يعمهون قال ابن ق ي م السكر ب ش ه و ة النساء أ ش د من السكر بالخمور إ ن ه ا تدخل عقل الرجل فتفقده التفكير وتشل ا ل ع ا ط ف ة فلا يرى في الوجود إ ل ا هي ولو كانت ق ب ي ح ة و ز م ي م ة بعض الناس الحلال أ م ا م ه الحلال أ م ا م ه م ر ت ه ر ا غ د جنبه ما يتكلم معه المره تنوم افتح الموبايل أ ت ت لي شكاوى ك ث ي ر ة جدا من الموبايل م ر ة قالت بس مع الراجل بيقول لها أ ن ا لما نكون م ع ا ك بس تقول معلق بين السما ء و ا ل و ا ط ة يعلقك البلا ياخي أ تتعلق مع الحرام ما ك ت ع ل ق مع م ا ل س ك ي ن دي وهي لا و هذا أبدأ كانه طائر بين السحاب ش ومن ف ا ل ر س اجل ل ان ت ا ل ل يكون ق البلاء يا أخي. المسلسلات والفضائيات ده ده. ه طائر بين ا ل س م ا ء وقال نكون ولا لها لما معاك تقلأ الراجل مع مرة كأنه ج دي ب ي دي سمع ده كله. شوف عليك ده والضلال بين ده ده والمرة شوف والضلال الكلام الله الباطن المبينة كله سمع المنتمعات بين شوفوا الباطل المنتشر د ه م ا يقدر و م م ك ن يكون تقي يصلي في الجامع ي س م ع الكلام ذا غرض ارجع ثاني ثاني ي م س ك الموبايل و إ ل ى غير ذلك قس على ذلك عياذا بالله لذلك نزل قطع ا ل أ ذ ا ن جرى خ ب ر الباب خافت منه قالت ما لك مني ماذا تريد مني قال أ ر ي د ك أ ن ت قالت كيف الوصال إ ل ي و أ ن ت مسلم و أ ن ا ن ص ر ا ن ي ة قال أ ت ن ص ر تنصر و أ ب و ه ما قاعد د خلته ب ل ت ل لكن أ م ك ن ت ن ص ر ت ه لتنال جسدي وترجع إ ل ى دينك قدمت له خنزيرا ف أ ك ل وخمرا فشرب و س ك ر وبيسكرته أ ب و ا ل ب ي ت للسماجه ا طلع فوق البنت قفلت ا ل أ و ض ه وخشت ا ل ن ص ر ا ن ي ة ا ل م ج ر م ة طلع فوق ا ل أ و ض ه وقع برغبته مات أ ب و ه جاء ورث الخبر جره من بيته و أ ل ق ا ه في الشارع و أ غ ل ق الدار تسامع المسلمون بخبره إ ن ه دخل البيت اشر كذا رغوا البيت من قال و ا كذا كذا كذا المسلمون دفنه لأنه مات نصرانيا لأنه دفنه قال عبد الحق ا ل إ ش ب ي ل رحمه الله في ذلك فلا ا ل م ر أ ة ا ل م ع ش و ق ة وصل ولا دينه ح ص ل لا وصل ا ل م ر أ ة ولا الدين بتاعه خلاوه ولما ن ت ن أ خ ذ و ه و أ ل ق و ه في القمامه جر جر رموه في, رمو في كوشه بعدما كان م ؤ ذ ن هذا القلب خطر يتقلب كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إ ل ى طاعتك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الحديث عن حسن ا ل خ ا ت م ة وعن سوء ا ل خ ا ت م ة يطول ولكنه في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر الصدق الصدق الصدق مع الله والصدق مع النفس حتى المعاصي ا ل ع ا ر ض ة والموبقات ا ل ط ا ر ئ ة التي يرتكبها ا ل إ ن س ا ن لا تبعده عن الله كثيرا إ ن م ا ترجعه إ ل ى الله ب ت و ب ة أ ك ث ر نشاطه واكثر ح م ا س ة و أ ع م ق إ ي م ا ن ا و أ ع ظ م تفكرا وتذكرا أ س أ ل الله تعالى أ ن يختم لنا بالصالحات آ ج ا ل ن ا و أ ن يختم لنا بالخير اعمالنا نساله تعالى أ ن يحبب الينا الايمان و أ ن يزينه في قلوبنا و أ ن يكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان و أ ن يجعلنا واياكم من الراشدين اللهم بأ اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم أ ن نلقاك يا رب العالمين اللهم لا تمتنا إ ل ا و أ ن ت راض عنا يا رب العالمين اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تؤلكنا بمعاصينا اللهم إ ن المعاصي التي تمكنت في قلوبنا وان الذنوب التي استقرت في أ ف ئ د ت ن ا ليست ج ر ا ة عليك ولا استمراء يا ربنا اللهم عافنا وطهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من والموبقات والمعاصي ما الأدناس والآثان والذنوب والأرجاس والبدع وكل ما يصطك يا وكل رب يسخطك العالمين. اللهم عافنا ولد ع عننا ف و يا ا ل اللهم عمنا محجوب اللهم عامله بما أ ن ت أ ه ل ه يا رب العالمين اللهم أ ن ت الذي ا ب ل ي ت ه بالمرض يا رب العالمين اللهم عامله وثبت والديه واجعل واجعله في ميزان والديه وثقل بهما وموازينهما يوم ا ل ق ي ا م ة واجعله فرطا وسلفا وذخرا لهما في عرصات ا ل ق ي ا م ة يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة الله على آله مبارك نبينا محمد